الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدي الصراط والنازعات غبقا والناشقات نشطا والسابحات سبقا فالسابحات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة كُنُوهُمْ يَوْمَئِذٍ عَجِفًا أَلَمْ صَارُوا خاسرة فإنما هي زبعة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوعد مقدس طوا اذهب إلى فرعون إنسان يهلك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فناها رفع سكها فسموها وأضطش ليلها وأخرج ضحاها ويا فإذا جاءت الضامة الأمرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وإنسة الجحيم لمن يرى فأما من طهر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما يَسْأَلُونَكَ عَلِيَ السَّاعَةِ أَيَّ رَبَ سَأَهَا فِي مَنْ تَمِنْ ذِكْرَهَا رَبِّكَ مُنْذَهَا نها لم يلبثوا إلا عشية كأنهم يوم يرونها لم يلبث.